فضيلة شركه الهدى للخدمات ل التقنيه ا ي بالله ا ل <تصفيق> ولقد اتيناك سبعا من المكان و ا ل ق ر آ ن العظيم لا تمنع One、oh, n فاصفح الصفح الجميل l o v e فآتي م و س صفح النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا س ل ا م ب ه ولقد اتيناك سبعا من ا ل م ث ا ن و ا ل ق ر آ ن العظيم لا عليهم ف ا خ ب ض ج م ا ح ك للمؤمنين ن وقل إ م ا ل ن م الاسلاميه دع بما تؤمر واعرض عن المشركين إن فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك م و ك و من النابلسي س ج د ي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا